الحمد الله عليه وسلم وشغل دور محجزاتنا وكل محجزة الججعة وكل الجاثين دماغ وكل ما زلنا إخواني الكرام في سياق قول ربنا سبحانه الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون لحيد ربهم ويستغفرون يستغفرون آمنوا <تصفيق> الذين حولك من حول ومن حوله مصلي حول بحمد ربه ويوم الدين يستغفرون للذين آمنوا ربنا وسع فكل مشئ في الرحمه ربنا طقت للذين تاموا وتبعوا سنين وفي عدل الحسين ربنا وقد لهم جنات عدل التي وعدهم ومن صلح منا ذا من في ادوار المسؤوليات من نعمت العديد الحكيم وقيل سيئات ومن تلقى السيئات وعليه فقد حذرت ولا يضر رب العبيد بلا شك للملائكه وظائف عديده مجدنا نجد بعضها من من خلصا في كتاب ربنا وبعدها نحص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الملائكة منهم موكل بالبحار ومنهم منهم موكل بقطر السماء أستحديها سلاك ومنهم منهم موكل بالجبال ومنهم من موكل بالأرحام النطف ومنهم من هو موكل بقبل الأرواح ومنهم من هو موكل بسؤال أهل القبور ومنهم من هو موكل بحضور مجالس الذكر ومنهم من هو موكل بحفظ بني آده المعقبات من بينه ومن خلفه يحفظونه من امر الله الى اخر ميلة. ومنهم من هو موكل بحمل العرش ومنهم من هو موكل بالعباد يسبح ويحمد ويهلل ويكبر ومنهم من عباده السجود من دخول طه وذين منهم من يعبد قائما من دخول طه وقط وأطّد السماء حقا انتائق ما من موضع قدم سنوات الأولى والثانى والثانى والثانى والثانى والسبحانه إلا وفيه ملك راكع وثاني ما فيه ما فيه دعك هنا ربنا سبحانه يخبرنا بأن هناك ملائكة عبادة وهم ما هي أسلح التحميل وطلبوا المغفرة للمؤمنين كن مؤمنا فقط انت نائم والملائكه تستقبل لك لا اله الا الله هذا مزايا الايمان ما هو ملك لو كان ملك واحد يستقبل للمؤمنين لك لا حمله العرش هو من حول العرش واعظم مقلوب كما قلنا في دروس سابقه هو العرش السنوات في السنوات والأرضين السنوات العرش لا يسعي هذا رب العرش وش العظيم هو العظيم العظيم سيشهد أنه العظيم وشهد الرب ولا العرش العرش العظيم يخبر عن هذا المخلوق لأنه عظيم لا إله إلا الله والعرش ورقة حبيبية انه موحيد بالعالم في, في التوقف نحن فصل على هل كيف لا إله إلا الله سبحانه وتعالى الله عزوى من حولك من الملائجة الكل يسبح بحمد ربه ويستغفر للمؤمنين لا إله إلا الله هل نتوائل الايمان فوائد الإيمان لا حسر إلى هذا الهدف الله من فوائد الإيمان هم تصبح مهم من يصبح الله وليه الله يتولى الأمور تصبح أنت وليا لله والله و الله وليه الله هو وليه الذين آمنوا كيف وليهم؟ ينصرهم يحميهم يحفظهم يرحمهم يرعاه كل شيء يحتاجونها في عوضة سبحانه وتعالى وفي من فوائد الايمان سبحانه انه ينصره كما قال سبحانه ولا ينصرن الله من يشرك به الا الذين رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويقومون لاصره لماذا نسمى نصرنا نحن؟ لأننا لدينا خبس الجمال ما نقولنا لا إيمان لنا سمعنا ولكن إيماننا لا يستحق هذا النصر هذا النصر عبدالرب العزة العزه ما أقول لو أننا أخذنا كسب الصدق في الإيمان والله يضحك على بوعي من الله إن بتأجيل لمن في رسولنا ومن هم ومن هو على طريقة المشاكلة والذين آمنوا بالحياه الدنيا، ومن ثوائل الإيمان أن الله سبحانه وتعالى ينجي، ينجيه من كل ما ينجيه ثم ننجي رسلنا، والذين آمنوا كذلك والذين امنوا كذلك مثل نصر انبيائه فسجلنا له يونس فسجلنا له وانجيناه من الغم وكذلك مثل نجاتنا ليونس من بطن الحوت هاي ثواب الكمال يا اخوان ده الرب العزه يوم القيامه الناس كله بتربه ظلمات بعضها بعضها بعضها وانت في النور يوم صار المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم المؤمنين مؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وعلى كل حال فوجد الايمان ومزايا الايمان وثمرات الايمان شيء لا حصر من فوائد الايمان ومن مزايا الايمان ان اهل العرش ومن حول العرش الكل يسبح ويحمد الله ثم يستفر للمؤمن ولذلك يقول سبحانه في آيات الذين يحملون العرش نحن ما ندري مرحب كيف العرش ما ندري نؤمن به ولا ندري مخلوق عظيم ولا ندري الملائكين الذين ملائك عمومة لا ندريهم ثم الذين يحملون العرش أولى وأولى وكيف هذا الحمل ما ندري سنكمل في الدرس الماضي سن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب منه ان يصف ملكا من حمل اشعه فقال ما بين شحمه اذنه الى عاتقه كما بين السماء والارض لا اله الا الله هذا ممكن ارض كلها في يدي هذا الملك كي حذفنا كره مبين السماء لابا ايضا من الملك واليوم يحمله اربعه ويوم القيامة يوم اذن ويحمل عرش ربك طلقهم من اثنانية ثمانية لا اله الا الله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نعم الذين يحملون العرش ومن حوله من من لا حصل لهم ولا عاد اشعر لهم. ولماذا ذكرهم من هذا السياق كانه يرد على اولئك المعاندين والمعارضين الذين حاروا هذه الدعوه وضابطوا هذه وهذه العقيده يقول لهم الله ليس في حال اليكم ولا في حال الي الكون كل حسنه للملائكه ولكن أراد ان على ان الكون كله في عباده ومنهم هؤلاء العباد الكرام الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الذين لا يسركونهم بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يسرون إلا بهم السبع لا. هؤلاء هم في عباده للصنع الله سبحانه عليه فيها وهم ليس في حاجة فإن استكبروا بالله في أي أخرى فإن استكبروه. عن حفول الله الدكارة وعن نصرطها وعن عبادة سللاته وعن عصر ونصر دينه فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون بحمد ربهم إذن الذين يحملون العرش ومن الحولة يسبحون بحمد ربهم أي يقولون سبحان الله بحمده وافضل تسبيح هو سبحان الله بيحمده انا قلت لكم ها مرات سينا رسول الله في الصباح سبحان الله وبحمده وفي الاشي مائة سبحان الله وبحمده غذرنا الجنوب وهو ولو كانت في زمد البحر. ولو البحر يتغوي دول كلها مثلها من الهدي الفنين خالوا خذرها اللي يبسل جنوبه في زمد ومع ذلك الذي رب الى يقول يصلي فيقول لو كانت هذه الذنوب بلغت هذا القدر ووضع على هذا الدعاء حتى يرضى الله ثقل هذه الكلمات هذه يقول كلمتان حبيبتان عند الرحمن ثقيلتان في الميزان ها خفيفتان على اللسان سبحان, سبحان الله, الله وبحمده سبحان الله, الله, الله, الله وبحمده وقال يقول سبحان الله ان تكون بامكانك ان نفسي بامكانك ان تكون بامكانك يعني في بامكانك ثلاثة تكون بامكانك خلاص ما في ان تكون بامكانك ان من بامكانك ان تكون بامكانك سبحان الله بامكانك ان تكون بامكانك ان تكون بامكانك ان تكون بامكانك ان تكون بامكانك ان تكون الله ربنا تكون بامكانك ان تكون بامكانك في يعني كل أذكارها وللهل من جمل سماك يوجب عليها، إيه؟ لأن هذا التسبيح سبحان الله، وكل عبادة كل علماء فيها تسبيح وتحميد، كل عبادة أصل فيها تسبيح وتحميد، ال ال كل عبادة هي نادقة بحال هذا التسبيح والتحميد. التسبيح معناه تنزيه، بمعنى الله قريب، أن يوسف، إيه؟ لفي ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته، إيه؟ بأشياء تنقصه. او في أشياء لا هذا تصدير والتحميد معناه وصفه بالكمالات فهو لذة عن المقايص سبحان الله مرصوب بالكمالات سبحان الله يرحمه طبعا هذا هذه تخلية وهذه يعني طهرته ثم زكيته سبحانه سبحانه فالملاك هذا هو هذه عبادته يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ليه أشبه أسالي هذه يومئون به ليرينا وليدلنا على العلاقة التي كما في السابق على العلاقة التي تربطهم بالمؤمنين لأنهم يستغذرون ويدعون ويلحمون ويتعاطفون ومعذب أعزل هذه الطائفة التي تشاركهم في الإيمان وإخوانهم وأحباؤهم فإنسا أخي الملأ جبريم الميكان يحبون لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا ما نهى لماذا لماذا لماذا في هذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا المؤمن لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا في المبينة حاجة لك فالله يعلمنا أنت ليس يقول أنه عنده ليس أعاف من المبينة الذين يعبدون الله والذين يستغفرون للأول ويؤمنون به قال ويستغفرون للذين آمنوا كل من تحمل هذه الصفة كل من تصدر بهذه الصفة العظيمة في الإيمان إلا رضع هذه الصفة حبيب عند الله صيب ولذلك الله ينادي بك يا أيها الذين آمنون يا من تصدروا في صدر الإيمان يا من ربطك مع علاقه الايمان بخلقه من احزاب الله أزوجه. ايه فالله يقول ويستغفرون للذين امنوا اي يطلبون من الله ان على في الدرجات ويستغفرون اكيد يقول يا رب ربنا وريني اللي بيجي لنا كيف يستغفرون حتى نتعلم تعلم طريق الملائكه كيف يوصلوا كيف يستغفروا كيف يقدم الدعاء أدب عجب ان نعرف عن طريق الملائكة. فقال وسس يعني توسل بجميله بكري وسرافيل بخواه العرش بنعهد العرش لا أجهل ربنا كلمة عطس وكلمة حنان ربنا يا من راع يرعى حولنا يا من خلقنا يا من رب السمنة ويرضي أرواحنا بأوامره بإرشاداته. منواهي يا, يا من يربينا يا ربنا والفع عن حتى آدم لما عاد الله شو كان نفسه الذي فتح رحمه الله واتقر بالله ربنا ظلمنا ربنا, ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم لنا وترحمنا لنكون النبي الخاصرين سبحان الله لا, لا يعني أيوب أيوب الذي استمر استمر في البلاء ١١ عشر أهلا ١١ عرص أهلا خلاص حتى قيل له ادعو الله عز وجل سنبي قل مأمدهم ليس؟ لأن الله عز وجل أعطاني من, ال... من العافية يعني سبعين سنبي والإنسان ما يعدل إلا إلا أيام أيام من العافية حتى اصل سبعين سنه مأرس على أستهل إن الله أرأتهم سنه سبعين سنبي مأرس كده حتى وصل وصل البلاء الى قلبه والى لسانه الذي احدثه عن مثل ربه لقى ربه اني ما صنفت لنزل قطعا من الله ربي لاقى بجاه محمد بجاه جبريل بحق مكائيد لا اسقى ربه ولله الاسماء الحسنى فادعوه به وهذا الدعاء الامين للمسلمين عسى الحسنى قولوا ربنا حتى إنه يعلمنا ندعو كيف ندعو ربنا آتنا في الفتة حسنة وبالآترة حسنة ربنا إننا سمعنا من نبيه يناد. ربنا ربنا ربنا ربنا فن ربنا حتى موسى عليه الصلاة والسلام لما شاهد سبحان الله رأى التهوس التهوس عنده تسلط على المميين وعنده إغراء الوسائل ليش ليمنع المؤمنين عن إيمانهم إما بالمجد وإما بالسلطة والسقوط فقط رضي الله قال ربنا إنك أأتيت برعان ومرأة هزينة أطيتم خيومهم وعطيتم القصور وأطيتم الذهب والفضل والسقوط شو الله الله وهذا هذا في إخلاء المؤمنين يشوفوا هؤلاء ربوا بإيه شعبنا معه وإيه شعب معه عالي سيئ وثم عندهم سلطة يمنع الممين عن الإيماني تخالي ربنا إنك آسيس فرعون وملأه زينته وامواله في الحياة الدين ربنا ليه عن سبيله ربنا تميس على الأموالين أدريبها ضميها خلاص ينبض انتم حذر انتم حذر وفعلا ما سخر الله تعالى وتعالى ضمينا حتى اتهدوا الفدس لحاجة من كنين على السرعة طرب يسمى الطرب هذا من الآيات التسع تمس على أموالهم ليس على قلوبهم فلا ينضيون حتى يرى العبدالله أخبرنا ها وليه ها ينضيون خلاص فأخبر مثل نوح عليه الصلاة والسلاة ربي لا ترضى على الأرض من قال الله قرناه للجنب لأن الله قرناه خلاص لا تضع قال يا خلاص ادخل السلطة الغلاهية للتصحيح فكان أمنا فهو قال ربانا ربنا وشاء كل شيء و است وسوس لله ربنا كل شيء رحمته وعلمه رحمته كل شيء وعلمه تشمل كل شيء ومن ما يشمله رحمتك مغفرة ذنوب المذنبين ان تغفر الذنوب للمذنبين رحمتك جزء من هذه الرحمة يا ربكم وثم أنسى عالم في حيث يرسى ولا يستعلم نحن لا ننصف عليك ولا نصف عليك هذا الأمر أبدا نحن نقلوك وأنسى عليك والمصاحب رحمة ورحظة متسابة الخصفة لأن الله تعالي وسأل بأعظم صفاته على أعظم مخلوقاته الرحمن على العرش السور أعظم مخلوق عليه عليك بأعظم صفاته لا اله الا الله صفه الرحمة ربنا مسئة كل شيء رحمة الله عيما فاضت يا رب هذا شيف يقول التغفير هكي يقول امر هذا يقول العلمات اسمه جعاء وهو الامر صور اسمه امر وانكي اسمه جعاء والامر ديش يقول مين من اعلى يأدل اما من ادل اني اعلى يكون لا جعاء ما دخلنا اغفر لنا هي اغفر لنا لا اتفعي <تصفيق> ايدي شكرا الله للمؤمنين خذوا في الدقور لا ربنا هكذا تذلل اقضع السكه احل الراس كذا قبله وسرا دعاء الخطيه ربنا قائلين ربنا وسعت كل شيء رحمته وعلمه فاغفر للذين تابوا فاغفر يا رب لمن للذين تابوا يا رب اخبر شوبتهم ووثقهم للشوبة ووثقهم لهم ووثقهم للشوبة ووثقهم للشوبة ووثقهم ما قلنا سنارك والملائجة سفر. تغفر للذين تابوا وفيها إيش في إغراض الشوبة في زفع الشوبة إذا أردت أن تدعو لك الملائكه وتعينك على قبول الدعاء فأغفتكم كل ما ذنبا إلا وحاولت وكان رسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني لي رسول الله وإني أتوب إلا الله مئة مرة في اليوم ويقول الصحابي كنا نعده في المجلس الواحد رب ينظرني وتلعليه إن انك سواب رحلين سبعين مرة في اليوم في جلسه واحده يعلمنا كيف يجد مجالسنا سبب البكرة كيف يجد مجالسنا مجالس الملائكة موجي الأعمى الله المهما عند واحد يعلم صباح كان في العلم انتم دخلنا وتعسين وعلى أول مدعشة والأسئلة والمدارس قال الواحد قال هل نقره ما ندكر الله؟ ما ندكره؟ قال ليه يسعد يشتعود في عدائي الأخير جيل دكره قل لا إله الله دائم هل ما ندكر الله؟ وشينا ندكي عن تخلص الحقائق نسمع أننا نعرف أنه الله نوشف السماء يحصل عدد والأعراض إن إذا تبه النظر ها ما شاء الله فمجلس الذكر هذا مجلس مجلس الذكر نحن ماخر كتاب الله أعظم ذكر هو كتاب الله قراءة القرآن أعظم ذكر وأعظم يقرأ ما يقرأه من كتاب الله نقرا من الله أحد من الله إن سأقرأه ماخره من الله فعلى بيتها الإفوان مش عفوه في بيت بويت الله يقول كتاب الله وصداره من بينهم هو إيه؟ هاي هو فمجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجالس صحابه رضوان الله عنه ما كان الحديث في العلم الدين في القيامه في احوال المسلمين كان كل هذا من ذكر الله عز وجل قال اغفر للذين سابوا سابوا من ماذا اولا من الشرك سابوا من الكفر سابوا من البدع والضلالات سابوا من, من, من, من, من الكبائر سابوا رجعوا الى الله أصدر يا ربي لهؤلاء وليك أقبل توبتهم والذين أسهدوا ثم ما في التوبه توبه تلبية لا توبة إيجابية لأن التوبة ما تنظر حتى تنش وتعمق يعني تمزق الصحيفة الصحيفة السوداء، ثم تنشح مع الله صحيفه بيضاء من الطاق من الصلاة من العبادة من الذك من الجهاد من كل طاعة هذه التوبة توبه إيجابية أما أنا كنتي راحو في خسلبي لا لأن هذا أجلة التوبة والرسائل الله من ذلك أجلة السبقة قبر للذين تابوا وأجتبعوا منظر بك يعني منك يعني للذين كيفة كيفة يعني موقفنا مع الله وحياتنا لا بالنسبة إلى ديننا كيف حصل كون التوبة دائماً أبداً باستغبار الله يا أيها الذين أعملوا سوفوا إلى الله ثم يقول يا أيها الذين أعملوا توبوا إلى الله والله إني رسول الله هي الله يا جزاء رسول اليوم توبوا إلى الله فلا أدري عمه مسخن نعمة شحجي عليه يعني عندما جتنا توب صل العشاء توب صل الظهر توب في بالسجود توب الى إلى الله يعني. يعني صال صال حتى ما قاعد على الرضى في الرفع واحد يسأل يقول الرفع ما في ما في ما في يعني ما في استغفار ما في دعاء لا في في الحديث الصحيح اللي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كان الرسول صلى الله عليه وسلم في الركوع السجود يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك الله فارعني في الركوع السجود في إيه فدائماً رك فيني فيني يا فيني وأنا كنت ربكم الرسول صلى الله عليه وسلم يذلول أنا يذلول ونحن علمنا كيف نحن نتحذل يذلول كل ما لي أدب خطأ هذا مننا وورد عن السيد الذيوم ما شاء الله نخلص كبير اللي جاي يقول ربيع العدوي قال ربيع العدوي خالص الاستغفار ما يحتاج الاستغفار كيف يعني استغفار الناس من الله منه لا تنسى فيه كيف اذا كنت تقول رب الفرج ياتي بيت الله تسلخ بيت الله تطلب رب الفرج ياتي عليه كذب لا رب الفرج تستحضر لا تستحضر من تطلب تستحضر انت جميل فقير محتاج والله كريم عظيم رحيم تستحضر بهذا الشعور تقشعر الزل يا ربنا مفردتك يا لك صادق خسر في الدنيا والآخرة هذا مستحبال هذا رب يضر بهذا خارج استخباره ما يحتاجه إلى استخباره يمنزل إيمان ما يحتاجه إلى الإيمان الإيمان ينصي المنزل كذلك إسلام نصي ينصي ما شاء الله طيب أمر رقص عظيم في الرب نعم هذا بسعان رقص عظيم في الرب ولكن الم... يقول <تصفيق> في, في السجود يقول سبحان ربي اعلى وحمده ويقول في الحديث يقول في لهم عالم رسول العظيم ويقول ويقول وليس لهم عالم رسول الله ويقول وليس لهم عالم رسول ويقول وليس الحديث الآخر يقول الله ويقول وليس لهم عالم رسول الله ويقول وليس لهم عالم رسول الله ويقول وليس لهم عالم رسول الله ويقول وليس لهم ويقول ويقول الله فأنت هنالذكر تقول و تبعض و ترمي ايه واحد واحد دايما لا اللي يقول عندي كتاب كتاب سفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم و شوف مرة يقول هذا و هذا و هذا هي هذه يقول لها ايه ايه نحيه يعني عملة يتعامل بيها ايه لان جمعنا قلتما من رحمه الله قامتوا جمع لان رصفنا جمعها لان لو جمعها ثم نجمعها لان ما جمعها ولازم اطبق الصندل ده سيدي ده شيء عجيب ربنا اسمك رو خبز ايه لا اله الا الله اذا ايها الكرام اي قل معذور جل في في دعاء الملائكه المؤمنين يقولوا و الذين تابوا واتبعوا سبيلنا اتبعوا كتابنا اتبعوا منهاجنا اتبعوا رسلنا اتبعوا اوامرنا وانفذوا اتبعوا مناهينا اتبعوا سبيلنا طريق المسلقي من التوحيد ذو ومن العبادات والإيمان والطاعة لكل السبع ايه اغسل لي هؤلاء ايه اغسل لي هؤلاء السبع وثمية ليه جمعنا سبحان الله عليه وسلم وظيفة الله عز وجل ويسوك الضرب عندك تساعدك عند استيقب النفس على أن هذا الظبن الذي استغفرت منه خلاص تبعني فيه نعم استيقب فالملائك يتعامل معك يطروا من الله ذو يغفر لك. سبحان الله قد يكون ما تبقى هذا فاض من الله قد تكون عندك مواقع قد كنت قليلا قليلا قليلا بضعفة السفعة طبعا يساق الذين تسابوا واتبعوا سفينك ثم ليش أفر الذين تسابوا لأن في أول سورة قلنا بسم الله الرحمن الرحيم يحامين تنزيل الكساب من الله العليل غافل الذنب وقافل الزوم غافل الذنب وقابل التوبه لذا قالهما فضل للذين شابوا لانك غافل الذنب وقابل التوبه واجتمعوا سبيلا واقيم يا رب عذاب الجحيم حفظهم العذاب الجحيم لانك شديد العقاب وقيم على حفظهم العذاب الجحيم لان عذاب الجحيم لا يقع مصابا لا يعني لانك اقيم يا رب بسبب الايمانين وسبب الصحابيين وسبب الضجيج صفر الذين الذنب واتوبوا تبينا وقيم عذاب الجحيم قالوا ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم عندما تطهرهم يا رب تنظمهم ها اذا مسرحوا الان صالحين ليه لنسك النجيان ربنا وادخلهم عندما بتصبرهم و تسمح لهم يا رب ادخلهم جنات عدن جنات عدن معناها اي جنات اقامه دائمه هو قيل الجنه تسمى جنات عاد ولكن صاب عاد يعني الجنه التي يقام فيها وتطلب إقامة فيها كل عاقل يبضل ان يقيم فيها ثم جنات عاد اي جنات إقامة كل واحد له عقل وله ولو رجولة ولو جهانة يتطلب في هذه جنة يبضل أن يقيم فيها جنات وعدتهم جنات وعدتهم في وعلى الأمسلة رسولك نحن نجي توصل الجنة في القرآن وليس يقول النار في القرآن كانوا لنا فالجنة التي وعد الله المؤمنين اياها يرد بلائس يتنقوا إلى ربي أبغل ذلك التي جاء وصلوها في القرآن وعدتها وعدتها تزلتهم إياها في القرآن وعدتها على لسان رسولك صلى الله عليه وسلم أبغلهم إياها فالتنسى الوقت يردها تزللهم ومن أبغى بعد الله حاصر الناس وعدتها ولكن سبحان الله ما دخلوا واحدهم لأن الإنسان ما يستقر ويتمقل ويكون أترس ويكون حلو ويعيش, ويعيش طيب ما شاء الله حتى يكون هو واحده أما انت في الجنة وبدأت في النار اعوذ بالله انت في الجنة وزوجك في النار اعوذ بالله هاش من انت في الجنة ولادك في النار أعرم بالله فيقول الملائكة يطلبون من الله أن يدخل الجنة هؤلاء المؤمنين هم وآباؤهم و أمهاتهم و أولادهم و أدواجهم و يعني الخارجيس ليسمى لي جهد حاص النعيم, النعيم السقل يا رب العلم تنبل النعبة عليك ما ونشرنا فقط الله فقط لا عساها اليوم معهم والي سمين ينشطوا في العصير وعليه حتى جاءت اللي وحديه اللي فوصي في رغب من العيب يطلو يكون سمين اللي يكونوا ليه رقسمها تلو جنب إذا تنب عيدين وشيء من هذا ولكن ما مطلق الناس، ما مطلق الأداء، ولا مطلق الأولاد، ولا مطلق لا من صلح أما من طرح فهذا البعض، بعض الله، صح الله لا الله المؤمن. المؤمن عند الولاء مع الله يحب ما احب الله ويكره ما أشره الله لا تريح الله فأبوك إذا كان كافراً تبقى صنف مع الجيسان وهو وما يبغينه وإن عليه لا قسم تحب نزال من الموفين الولاء والبراء روت الإيمان لا بد أن تحب أحب الله وتسمع ما تقوله نور الله وتقسم ما سقيت الله ولذلك إبراهيم عند يوم القيامة حسفة. رسوله سعد بن حارث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إبراهيم عندما يدخل الجنة ويطلب الله الجنة يقول يا رب وعسى وعسى أن لا تجهلني ولا تغزيني وأذل أعظم بالنار وأنا إيش يا ربي ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم سندك أنه ضبع ملاطف للجماعة نسي كمير وإذا بي أنا أمام رزقه عرض لله بنفسه رأي فلما سمعه لو النواح دون الله سفر ما كتبوا يجي في الأخرة نعوذ بالله ولذلك الأنبياء المرسلون تفرروا تفرروا من من أهليهم الذين هم ليس على على طريقتهم وعلى عقائدهم فالروح تفرى أمين من زوجته استفر ان ولديه ولو لو في الاول جد العاطفه ولكن بهدفها النبي من اهلك لا انسحب بميزان ارضي لا من اهلك عند الله الميزان رباني اللي من اهلك ولا عقيدتك علي. على طريقتك على ملتك على دينك هذا من عقيدتك انما المؤمنون بالاخوه الايمانيه اما الاخوه النسبيه لا عبد لا زال قيمه عند الله نعم تتذكر تتنمو وتكون عندها قيمه واصطباقي بالإيمان في الايمان لا كما قرأوا من سبعة زمكي خاتم أهلوع جبته يعلم ويخصص كل ميعاد الرحم تأديه هذه الميعاد عم تناطحها لا بأس ولكن اليمن أم كذاب النار والله أطيعكم الله جع أنا راضي حق المساب وقرار ما شاء الله ناتيح حقك أنا ذي مغفور ولكن سنقول اليمن راد تصرف بغير اليمن نفي خلاص مرة ولذلك عز عليه عمه فان عند النفس العظيم يشيل كل لا اله إله الله والله يحجب الجميع عند الله قد دفع عند الله ركوع الله سجده إجمع ما سبق من أعمالك ضد الدين أنا لا أنا ولكن ما تمازح في هو يبوز على الناس يموت على الناس عبد الطالب عبد الطالبي ما تريج خلاص لا على عبد الطالب خلاص خلاص لا تخبرنا سبحانه أنه في جنة وأنه أخف النار على وهو يرى ما فيه احد اشد عداد منه دي قتل بيكمه للنار واحد البرجر عنده السباط يقول انه من هذه ما هو تبقى تبريه تبريه تبريه هي دماغ يغريه منه بس الله العافية ايه العباس سأل رسوله العسول مطهل وعمه تهالى وطالب يعني دافع عن وبدل مجهود الكثير الله كان هو الدلع الدلع لحماية رسول الله عليه وسلم مكباله سيكي اي تقولي انك تصدق نعم دي قال هو يعني في ضحدهم النار اه و اهل النار ما فيش واحد اقل عذابا منهم يعني لدا اذا كان النار ليه الدنيا هو ايه خلصنا خلصنا بالله بالطاقه الناريه بس الله تعالى نصلى الله عليه اي نعم اذا الملائكه يقرون من الله عز وجل الا ان, أن قر عين, عين المؤمنين بايش بقديم مداويهم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم غفوا من صرح ومن صرح ومن صرح من اذائهم وازواجهم وذريتهم من اولي اذائهم ان اللسان اصل في وجوده أبوه ابواه من اذائهم وثم بوسط مجلس النيل ويترك النسل ويترك يعني هندق الآثر بايش؟ يرحل الزوجات هي وإدواجها. ثم يقول وفن يأتي ولكن ما في الصلاح والصلاح بيش يكون فحص رجل صالحا الصلاح يكمل لك بثلاث شروط أولا بالإيمان ثم بالاقتداء بسيدنا رسول الله نزها منهم ما في شيء في الصنصة يعني وكافي لا الحاد حاد زب زاك زين خلاص ما تمشي ولا خلاص كل واحد عليه من عمل عملنا بس عليه مرونة هو ربطه شوف شوف الراس الكبيرة الكيتة حلاقي تجيب برا وجبنا نسير عمل البران قدام الكبيرة هذا نص الكب هذا نبدأ هذا كذا هذا هذا تطوله كذا هذا قد عضه كذا إذا جدنا نقص أسيكون خلاص اي وكذلك لا سامي بران ما وصل على الوقت. ما في ما لازم الثاني، تاجر الإخلاص لله والصدق مع الله مخلصين لهم ما في يا ولدي لا نريد زمان ولا زكورا اذن حلو الصلاح يا ربي ادخلهم هم ومن صرح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم انك انت القوي القادر على كل شيء قادر على مغزلة دروب هؤلاء، قادر على إيحاء درييدهم ولا، لأن لا. السبعة درييتهم بإيمان. هايقول الذين آمنوا والسبعة ذريتهم بإيمان، الحكمة بين ذرياتهم وما أعرف عليه على. إن عندك عندك الرقم القياسي مئة بالمئة أو صين في المئة بالإيمان، وولدك عنده خمسة في المئة، أو صين لحق القياسي النعمة، كي لحق ولدك ولو كان أدنى منك لحقوا بهن على عليه. بس رحت فرحان, فرحان. ما لقيت رحال يتم معك النعن هذا قدوم الله عز هل هذا ما زي قيمه الذين امنوا واتبعت ذريته بإيمان الحقنا بهم الحقنا بهم رضى ربنا يبقى وما لنا اشنه من علينا على ذنب الضمير التصريف انت مش العاقل يقول يطيح سوية؟ والما يعني هذه طره سوية؟ لا <تصفيق> لو ما هذا والله ما هذا ما علينا هذا هو قول نسأل العزيز الحكيم الحكيم الذي يضع الشيء موضحا ثم يقول يقولوا يقول زين في الدعاء وقيم السيئات شو كذا محمد كنا عليه يقول كه وعمله كه لا وقيم حله وقنا عدمنا حنا وقاه وقيم حله وقيم السيئات قبل قيم العذاب والآن سأل العذاب يسأل العذاب شو السيئات يا رب مايوربطون في عذاب حصل منها الكلام عنده لا هذه العذاب نزوله ليس سببه يا رب حتى أسباب العذاب احفظهم منها واقيم السيئات كذا وأكبر نعمة من الله سبحانه لا يقبل دليل واحد في حسابه شو هي هو الله يحفظ من السياسة ويوقف كل حسابه يحفظ من السيئات وجزائها ويوصف نعيم الحسنات واتوقع هذا يعني وكيم السيئات ومن ثقل السيئات يومئذ فقد رحيطا اعظم من يعني نفي نفي رغيبه نفي غلول نفي ارصده نفي امارات ولا شيء من المحا هذا في هذه هذه الرحمه الحقيقيه ومن ثقل السيئات يومئذ فقد رحيطا ولذلك هو الفوز العظيم هذا اللي بغيه فوز ويقول ما ما يلبس الكبا أو جائزة تونغيل هذه جائزة تونغيل ها هذه جائزة تونغيل هو الفوز ويقال هذه هي الفوز العظيم لماذا ما قل؟ كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يسمعه الدنيا في هذه التجربة بفضل الله شوف فضل الله هو القرآن وبرحمته يجعلك من أهل مكتسب من أهل القرآن من أهل القرآن. من أهل القرآن نص من القرآن نص الجميع نص كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقه نصان خلقه القرآن وصحبه كان من الصحابي طبعا ما من على البرجس كل واحد نصان سار القرآن سار نصان شوف النصان شوف كيف ذبحه كل أمر الامر الامر بالمسحر يسادي كل نهي الخرق يسادي كل حساسي وحقه نص حساسي ومن سفى الشيئات وذلك هو الفوز العظيم ثم بعد هذا قال إن الذين يكفروا لما دون المقصود إن من مقفكم أنفسكم إلى لما تحدث عن موقف الملائكة مع المؤمنين والنجاح والفوز والثمرة الطيبة الشهيه التي يجنيها المؤمنون أن ناسم بين زوجيه القران ناسم أن يتحدث عن عن الصوت الآخر عن الفئة الأخرى فقال إن الذين كفروا ينادون إن الذين كفروا بكفروا كفروا بحدي. كفروا بالله رضيًا و الذي سيدنا النبينا محمد النبي ورسوله كفر بوعد الله ووعيده كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله والآخر وبالقدر خيره وشرره كفر به من كتاب الله الناس كفر به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم و سنته كفر حال سد وكف والسفر والجوع والطعام كفر هؤلاء ينادوا نداء نداء الكتبيه تناديهم يعني الزمانيه زمانيه النار الزمانية, الزمانية والذين الملائكه المكلفون بالجنة ويناديهم ملائكة العرض ينادون من كل مكان كل هالك ينادون ينادون هذا النداء نداء ما هو نداء ندا إعلام وانما هو نداء توبيخ وتقريع وتأنيب وتقذيع وتسريح وتطوير والعياد بالله ينادون نَبَغْتُ الله اكبر من نفسي انفسكم يقول عبد السلام الاخير بكتاب الله عز وجل حينما يتجمع اهل النار في النار صلى الله عليه وسلم الله يطهرنا الجنه والجن من النار على خزانه جنه يطلبون منهم ان يدعو لهم ربهم وقال لنا وقال لنا في النار الحسنه اللي خزنت جهنم ربكم ربكم يخفف عنا يوما من وَلَوْ ولو ولو شاء ولو نسى رب اليوم يعنيدايه عن يوم ولو مترا ولو قليلا جزء من فهم يقرعونهم ويبقونهم ويبقون عليهم اولم أن تأتيكم رسلكم بالبينات ما جاءتكم الشرائع ما قامت الحجة ما في من يبين لكم هذا رباني يبين لكم التوحيد؟ يبين لكم دوركم في الحياة يبين لكم مصيركم مهنة ماذي؟ أولى أن تأتيكم مهمه الرسل ومهمة الدعاه في هذه في كل زمان ومتر وما خلق مكان من أمناك لله خلق سيئنا في أعطي أمريكا في أمريكا في إستراليا في أهوزهم وفي إفراقيا كلهم يذهبوا خلاص بالكبس ما كان إنما حدث تحدث الحق سبحانه وتعالى عن تلك المنطقة خاصة لأن كان حديثنا مع هؤلاء، لقالنا وإن لؤمن اتدخل يعني كلمة ما هي خلاص أنه يعني يقول لهم ما أولا أنت كثاثينكم ورسلكم بالبريناس قالوا فلا رجاء تريبون قالوا من فاين فاينهم ومادوا عن الكافرين <تصفيق> اللهم خلاه الله يحفظه من المستقيم المبين خلاه لذا يشوف الموقف هكذا ف... لا يعص كامل ولا يلو الله يطول الرئيس رئيس الزمانيه رئيس الملائكة المكلفين بالنار وهو مالك ونادوا يا مالك اسمه مالك اسمه, اسمه مالك ونادوا يا مالك رئيس اللي يرحل على الاربون يسمى الاربونش اللي كيفره منها في الدنيا في الدنيا يقول لهم المص توقيت مص ولا يقول لك ناجي مشي بجده مص كل ماكي احد يستطيع يقول يا اصنية مشي بجده ولا يسميه هو بيسر يعني منش في ولا يسمي الناس لينا الدنيا حلوة جميلة ها الدنيا حلوة الخضي يا رب الحلوة يستطيع في المرأ <تصفيق> اسميل المنظر حلو لذوك هذا الله ايه لسا حلو و لسا حلو وقلت شيء الدنيا يعني على سبحان الله هذا هو الله ولا جهنم إن انهم يجرى ربه مجرما فان لو جهنم لا يموت فيها ولا حل. لا هل يحل خلاص لان المسرحه والحياه الحياه الطيبه ما في فيها موت مسرحه ولا حياه طيبه نائمه لا نفي نرى القرى يصلون نرى القرى لا يموت فيها ولا قال سبحانه ونادوا يمانش ليرجع مرضه قال يقال لهم ما يجيبهم إلا بعد أجل سنابية يمنا شي قلهم إنكم ما بلا حد نسأل الله العظيم لم يأيسوا هذا اليأس ايضا أشكوا ينظر بعضهم في بعض يقول ما علينا إلا أن نصبر شو الصبر لعلنا نستفيد من هذا الصبر لأن المؤمن الذين راهوا في الجنة صبروا في الدنيا على الطاعه وعلى لله وعلى جهاد سبيل الله وعلى عبادة الصادقه مع الله فيأفلحوا ونجحوا ونففعوا لعلنا نصبر ونففع في المستفكة العاملة ثم يعني ويكون صبروا ويكون صبرهم ويكون ينفل صبرهم وثم يجعلوا وعبا فيه وثم يكون سواع علينا أجزئنا أم صبرنا أم ما لنا من محيش نصر الله العزيز ما في عدد النفر ما فرناه في العدم، ما لنا من ناحية، وثم يناديهم الشيطان الرئيس الزعيم الشيخ الشيخ الكبير، الشيخ اللي مش مختالين لا الشيخ، إيه هذا هذا هذا هذا اللي دروس الدنيا يقول ما هو الشيخ العلم العلم العلم كله، أشكو زعيمه وشكو وشكو قائده وشكو الشيخ، ها الشيخ الكبير هو شيطان، هذا الشيطان ينصر لهم منظر من النار. ويقل محاضرة على على على, على أذبه وعلى أوليائه، ها؟ يقل محاضرة، شو قلوا في المحاضرة؟ كل الله أرد على وحمدوا من هذه المحاضرة. ذا الشيطان، وقال وقال الشيطان لأذبه لما خذى الأمر للسقر أن الجنة في الجنة وأن النار في النار. إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ ها البطمة من شيخ الشيبان. هذا الشيطان اللي جاول الناس. وقال الشيخ لنا قضي يا ربو قل إن الله وعدكم وعدا الحق قلقوا لكم مؤمن متشبع كتاب الله مكتب رسول الله متشبه لدين الله مجهد كتاب الله المتشبه لأيها وقل إن الله وعدكم وعدا وعد الحق وقلت ما عبرتوش ووعدتوكم من خير قلت طبعا نقول لادوا من الدنيا وتسمعنا وتسمع وتسمع وتسمع وتسمع وتسمع انا عنا سبتنوا مع عليكم شيء ما في الاجه إنا ولا نار وعدتوكم قال فأخرجت ترجع إليكم ما ترجع فأخذتكم ايه استفادت فأخذتكم قال وما كان اعرف من سلطان ما كجز عندي جيوش وما كجز عندي معجزات وما كجز عندي دبابات وطائرات وصواريخ والسطاط والويلات ما أخذ ما كان الا إلا أن أعجز فسجد لكم يا الله فلا تلوموني عنك أيش كل ما يا لي إيه سهلة سهلة راضي ولا شيء इस वजह में فلا تلوموني ولن افسكم ما انا بمصلحكم وما انا بمفسدكم تخذوني تخذني لا صح لكم هذا اللي تخذني تخذني تخذني باشع عارف الكفر اللي لكم ان عملت استعنوا مني يقول هو لا تري عمر العلاقه ما كان فيه بينه انك فرض بما اجل يا تري لله الله. وليه ينفذ هو العباده الصالحه لله لا ولا فسق حين حبيب. لما يشوفوا هما هذا اليسا يضل يلد من يلعن بعضهم بعضا ويثور بعضهم ببعض ويسب بعضهم بعضا ثم كم ها بعضهم بعضهم كل لا خلاص ثم بعضهم حتى سبزي تفضل واحد يربل في راسه ويقول عونه بالله اكتب تعمل لي زي الدفع يعني واسم طهدي ورسلي في هذا الكفر وبهذا التقيام هذا يعني لهم ممسطة ويستغطوا على فضلهم وعلى حين ذات الله عز وجلنا ان الذين هذا اللي الله عز الذين تفاروا ويناجروا ان الذين يشوفوا المكتنون فسهم ويستغطوا على رضيطهم ويستغطوا على فضلهم ايه قل؟ لا مقص الله والمقص والمقص هو, هو أشد البك والبدر في الدنيا أو بالأحرى البك واحد جد ولكن هذا مزاعر تقصو مزاعر مزاعر بلغس غاية قسوة بلسنا بلسنا بلغس الكفر لأن بعض الكفر بمقص الله بعث الله وقدر كان عاصم قصر هذا الحرم وهذا الكفر لانه كما ان النسيو زيادهم زيادة الجو كل ما زاد زاد زاد زاد زاد في زاد زاد زاد زاد زاد زاد زاد زاد زاد زاد ينادون زاد زاد زاد من زاد زاد زاد زاد زاد زاد زاد زاد زاد زاد زاد زاد زاد زاد زاد زاد زاد زاد زاد كم انتم اذا كنتم في الدنيا تدعون الى الايمان يعني بعد وعرفت وعرفت وعرفت اتدعونا المره الاخرى سمعتم خطب وسمعتم دعوات واقرئتم كتب واعرفتم واعرفتم البراه انت دعونا المره دي المضارع طلع تتجدد انت دعونا الى الايمان الى الايمان وكان كفركم ايضا يتضاعف ويتكرر فتشهد هذا هو سبب بؤس الذئب فاو ان كنتم تنقتلونها او هم الذي يسقط على الرسيه ان شاء الله والله الشكران لله واشكر الله الله جميع فقرب ضعفاء الذين استكبروا ان كنا لهم تبع فهمت فكننا نسير في النوم قال الذين استكبروا في ان في ان الله بعضهم مع مع في جهة من الجانب الذين كفروا لا لمقص الله أكبر من مقصر أنفسكم إن تلعون إلى الإيمان الأخير هذا مقاطعه منه مقاطمة القرية رحيمة وهو العرف أن الذي يتوجع له بالدعاء ويتوجع له بالرغبة ها ما قلوه ربنا سبحان الله يقبى حفاظ بها ومحارة واليوم ربنا ربنا اما كانت نفثي يعني امكني يدي اعتراف الذنب واحييت نفسي وبدي نعمل بدي بهذا هذا هذا بعد نفثي لا في احياء ولا في ميته اما تنفث نفثي فاي بنقول شو صار في الموت الاول هي لما كنا في ظهر ادم لان الله خلقنا اول مره خلق ادم وروحنا فيه بحشاره في كلنا من ادم الى الآن واحدة خمساة كلنا في نفس بآدم وكلنا في النصر بآدم قد كل شيء بالآدم هذا هذا التفرم من التعذيرات <تصفيق> الزادش <تصفيق> لا يا عبي كلنا في النصر بآدم الله لقبية المسعى المتواجئة كن يقولون سبي رحمه الله قبية المسح الله ما على هذا الهالة المتواجئة من انكره له يكفر مسح الله على ظهر أعدل فأخرج كل نسل اسمه وخالقها ثم ما خطرها وقال أنا سميرا بيكم الجامع قل بيه قلوا شوك تذكرون أنا أقول لكم السيطرة يعني إخلقنا الله نهيئي حي الكاسر الكاسر يعني خلقنا الله نهيئ مش أعمار مش أعمار هالسه هيئته هي التراحيانيو حياتنا نهيئين لأن أقول الله أصبر لا اله الا الله محمد رسول الله كلها، البقره كلها واسترخى البقره معي كل شيء امشي على البقره والحمار مع الناس وقد لا اله الا الله رسول الله منك هذا هو العهد الأول من الله سبحانه اذ وفيت هنا خلاص ما بعد لما يخطي شيء يتنفي فيها إذن ثم لما تداء رد هذا كله رده في صندق انت ميّف بس هاي انت ميّف لعمل من من حدر منصول مئة أبي الحدر منصول مئة أبي لا مئة حدر لأشي صندق أعداد انت في هذا بيضة أما كتاب يجب انت في صندق بيضة وبيبقى فيك ده ده هو هيك ده ده هو بقى هوتسي ده كل كده الى خلاص حتى سر الادب كل شيء كفائدك اتمنى عن نفسي هو هو الصندوق للجميع هذا ما ادري لي ايوه هذه ورنوز وثم هي لما خرجنا منه من, من حضرنا من اصل ابائنا الى احفادنا خرجنا الى هذه الى هذه كانت الحياه كلها على موضع اول وحياته ايه هذه موت اول وهذا حياه ثم يموتنا لم نموت لما نموت لما نموت هذا الموت الثاني كده وأكيد. ثم يوم القيامة هذا لنا هذه حياته ايه إذن أمثل أفلتين وأحيث أفلتين أما أولئك الذين يقولون لا هذي كيف وحد الله كيف واحد الموت أفراوه لما دخل القبر نسيئة من الروح ثم لما دخلنا القبر أعيدت الروح ثم بعد السؤال أخرجت الروح إذن مش قلت ليسا لأن احنا عندنا هذا معلوف لأنه ما يقول كيف تشفرون بالنسبل البقاء كيف تشفرون بالله وكنتم أبواتا فحياتكم ثم يميزكم ثم يحيله الله صل الله محمد ما كان نزاع فامثل اثنتين انت من قدرتك وعظمتك يا رب امثل اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا والاعتراف خلاص والملك فيه الاعتراف بين يجميل وفين يزيد وبين يباع في الدنيا نفس ان اعترف ورجعت انفس وجوكس خلاص امثل اثنتين فاعترفنا بذنوبنا بكفرنا، بدلاغينا، بزيدنا، بانحرافنا اعترفنا يا رب وانشى قاضي ما الدنيا فاعترفنا بمفتاحان فهل الى خروج من سبيل واش فيه وسيدة لغروج للرجعة لبزع للدنيا يتلقون يتم النوت يرزرون والله ليه والله هذا ماشي الثان سنتحول عندك تصبح الثان هؤلاء تقول يا ربي ابنك يوكون هكبر الله وكبر الله وكبر الدنيا، وفي الاية يخيرك وهم يصرفون يصرفون يعود في الكلام في النهاية وهم يصرفون فيها قائلين ربنا اخرنا وهم يصرفون فيها ربنا اخرنا ناظر غير الذي كنا نعمل نعمل العمل الصالح غير الذي كنا نعمل كنا في الضلال. كنا نركض كنا نغني كنا في المسرحيات كنا في, في, في المسلسلات كنا في الويلات لمن الآن خلنا نعمل عمل آخر وهو العمل الإيماني الصلاح والتساق والعبادة والطاعة لله غير الذي كنا نعمل ثم قال يقولوا بالملائكة وقولوا الله عزوجل أول من, من عملكم ما يتذكر فيم تذكر وشئت شاعر السجع قالوا في سانع وانتا قلت في سانع وانتا قلت فيه سانع قلت خلاص اولا من يعمل لكم ما يتركوا فيه من زلكم وجاءكم النبي جاء رزر جاء الكتاب جاء الشهين حتى الشهين نبي كلا لا لا وما سعزر ما سعزر وجاءكم فضوه ما في. وفي الاية فيقول ولو سرع يوقف على النار المشرف يقول لك ان تكون هناك من يقول لك ان يقول لك ان تكون هناك من يقول لك ان تكون هناك من يقول لك ان تكون تكذب من تكذب لك ان تكون من يقول لك تعالى تكون من يقول لك ان تكون هناك من يقول لك ان تكون هناك من يقول لك ان تكون هناك يقول من يقول يقول لا عادل الملوحة واحدة حتى المعذبين في الدنيا عندما رأوا العذاب في الدنيا عندما رأوا العذاب قاسي طلبوا ايش طلبوا الرزع فما كانت الله مزجاة ومزجاة إذا أنقالوا الناس النظرين إنهم خلفوا ليمزح ما يمزح بايمزح. ويردهم ما يردهم يجعلون من اللي يردهم يعود من إلا أنواحي لهم لما رأس العذاب طابوا يعني استجابت لله وجابت الى الله واعلنت لله فعلم الله الصدقة منها فجمعنا على الاله سيدنا <تصفيق> عليه السلام قومي قريش ان هل قوم هيك اجت اهلكهم وهطورها هذه ها ليش ما تغسل الله من هذا الله قل ان ولكن هكذا ولو كنت اعترف عليك كده لو سبح الله جماله. إلا قوي يونس لما آمنوا لَمَّا لما دعاهم يونس عليه الصلاة والسلام دعوا من الإيمان وحددهم بالعذاب والمتطار وثم ما آمنوا قال خلاص كان يستطيع عن ثلاث أيام ولا يومين ويسل العذاب خرجه وطف فرق. فرق وخرج من الله يعني, يعني كيف فيقى العلم لما خرجه وجاءه صدقاء ويقافه أما ناسم قالوا يصابي خلاص هذا الغد قال العذب لا يوجد العذب ويجب عدو ولاده ويجب عدو شيء يجب والكبير وخرج وخرجوا نساحة ومتوبة حسيني نتضرع إليك يا ربي الحمسيدي نحن آمننا بدعوة يودي آمن وعندو ما معنا؟ هو اللي رب العزة كل جاهل هو اللي بالرب رب يصرف قال ليوني السلام أننا آمنوا كشفنا كشفنا كشف لك العذب يهدي خلاص كشفنا أنه العذاب ذلك في الحياة في الدنيا ومس علىه لكن لا جاء زمان <تصفيق> طبيعي قال يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره التيار ويحب الفال الحسن فما التيار وما الفال الحسن فالتيار تسرع من الطير عشان العرب قبيلة من العرب كانوا يزورون الطير بحيث اذا ارادوا ان يقدروا على عمل من الأعمال التجاره والزواج وشيء من الأعمال الدنيا كان يجرب حظه لوحده في حجم قام يبقى عندهم هذا يعرف هو يعرف يعني سعادته ولقائه في الطير فيزورون الطير, الطير يزور الطير زي ما جاء في يمين يقول خلاص هذا عدم يموت مبارك خلاص والجيئة الاضطار بطريقة جميل جميل ويجب جيئة لا يعني مقصر هذا على الطريق فقط كل شيء حاجة بها وانت عادي انا عمله بأني عادي سائلت او شيء يعني سبحان الله ده, ده شمس حاجه هنا كنت تعمله أدخل أداء أداء شد الطيارة في السند الطيارة تشد وخرج من العجامة لا عدوة ولا طيارة ولا هامة ولا سفر لا عدوة في العدوة وكل مرة تنتقل إلى هذا بقوة سير. بقوة بتدنيه هو لا بقوة لا نعم لقال من أعجب أول قال رسول الله عندي عندي عندي يعني ناقة ناقة بيسينه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 كان من واحد يعني مصاب السنة على سنين وأهوار متزمتها الله وهي المصابة حديثة هو كلمة حيرة محبور إذن إذا وخاص عدوا ما الذي يعدين إذن قال لا يعني اللازح ولا فيها كذلك الطيارة كان طيارة طيارة يعني شاهدت جاء ورجعت لأن عملت رجاء أعتقدت على أنك شي فيه كله وكان ستنسى الله عز وجل ربما يعني يسيه كبير ولكن يقولون ان ذلك الشيء كأنه الذي يمكن هو لا لا لا ان يكون هذا هو المكان الذي يمكن ان يكون هذا هو المكان الذي يمكن ان يكون هذا هو المكان الذي يمكن ان هذا هو المكان بالموت يمكن ان يكون هذا هو المكان الذي يمكن ان يكون هذا هو هذا هو الذي يمكن ان هذا هو المكان الذي يمكن ان يكون هذا هو المكان الذي لكي زوجت صلاه هو وكان ببسم الله لا يعني حد له صلاه يعني اذا صفر العلماء و صوره كامل واذا وقعت دخول شو مسافر هذا هذا شامل يعني كذا نقول قرص الصلاه لما جاب سياق ارفع الاعطاء الذهني كلها وتفوض القدره لمن بالله تعالى بلفع من مؤثر الأشياء هو الله تعالى فيه. هل التيار يعني تعتقد انها تؤثر تؤثر لنا والفعل الفعل الرسول الله عليه كان يحب الفعل ما مثلا مثلا كان يريد أن يعمل عملا فسأله أحد الإنسان يقول والله والله بارك السلام نسأل الله السلام الله أتبارك هذا الفعل حسن لأنه الإنسان جميل إلا شيء حسن جميل ف يعني هو فعل فعل بهذا بهذا هذا وقلبي إن شاء الله يعمل عندي في خير هذا الفعل حسن جميل كده؟ ولذي يرد عن العمل اسمع ما جالك كالمريض اسمع قال له سالم كان يعني سبحان الله كان في حاله هي ناجح اسمع بيقول لك هي نازع خاطر صاحبك ان شاء الله ترجع طب ماشي بالنسبه اللي هو ده عن يرد عن الاعمال يا فراسه الفان كان حب الاله زي يحب الأشياء جميلة ويحب الأشياء النادرة وللجلب شرط أن عمر ذا فهو الفرق بين الطيارة وبين الفالح الحج إيوه سخارة ما صار لا لا أربع سنين فقدنا على شيء ما من للطيارة لي ما سعمل لأن الوحيد قطع مبقى مثلاً الوحيز اللي أنسى الحج الفلاني يعني فيها أسير الحج الفلاني يعني في أسير لا ما في افتح الباب على الله عزوجل واستشر الله صلّى الله وقم يعني اخر الكعك منذ سنه قلت عنه شرور انني استغير بالعلم واستغير من قدرته واستغير من قدره العظيم فليكن اقبلها الى اخره طول الله عز وجل لا تحملك البعض الناس من هذا ومن اهتملها ويناموا كل جمهوريه واذا شاف حسن فهو حسن الى شف خبيع خبيع لا هذا ليس الإسلام لا لتاثير هذه الاشتخاص هذه بجوابها لنستكمل هذا الشيء ونشوف إذا الله سبحانه وتعالى به يرقب في صرح قلبه نحو ده ليشه فأخبر وإنه فاكده خلاص يدفع هذا هذا إذا بها ذلك لها إذا أعني أعني ما ردوه لو الثاني أو الثاني سوى الرار أو الخارس أو السبا هذا المجلة ثم يعني سؤال هنا يقول أسأل أسألوا أسأل راحوا بالشرف وما يطرح عليه بحب قبائلنا، ما في 40 ولا خمسين ولا ستين، ولا تيّن ولا شق بعث، هذه العاده العادة هي عاده يعني ناس الله سبحانه الناس مشكلة زينزة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم احد الصحابة وكان صحابه دين على هذا. يعني الاقارب او الجيران او الاسلقاء او كذا كل واحد يعمل العزاء ويتبه هل بالمحيس يأخذ العزاء في حالي لأن البيت ربما في ضيوف في ضيوف وفي ضيوف يعني. وثم انعز الاهلين في شغل في شغل فيه في نظر النشط حل حلو ولا مزيج بيسي مزي دبحه ولا مزيج اعجازه مزي ولا بيسي بيسي سوق جدال على حمار بس حمار تاتاك ما في شوهم ما تحميهم ما ت ما تمسك سرهم ما في شو تقوله ما هو لأجل بارتعاون فاننا فاننا أجمعين ما يفعلون ما هو سبحان الله قد يكون ما تصل فيها جمر إيش مش عشية ما لي شيء من الذين يكون نا. نا. من الذين يقوم في بطول هنا وسيصالح ايه يتبو النار وغيرت شواتي بحيحرون الصالحوا شو شوو الحيحرون اسوي وظهر وقليبين يقول كيضا اعوذوا بالله مت كل كل كل كل خلاق كل جاز طب المزيزين يا شأنه بالمازل كل عادرة والله اولا انا, أنا ستلك كل عادرة بلا وضيبوا اللي يتبوا بالله بل ولو كان كبار والله قال لي عنه زبحه وكاله وطول طوله لما واحد بالماك هذا أنا محتاج إذا ما يزوده قالوا لا بزد المكان إنه هذا حق الميزة ما هذا ما هذا ما هذا ما هو بيعني ماذا الميزة عسل ميزة كم شحنا ماك الليل لا لقد دولا ماك ما هو الإنسان اللي أعرفه ما ولا خمسين ولا ستين ولا من عام لعام ولا من عام لعام ما ما في هذه منعه والرسول منها الله عليه وسلم منعه هو كانوا الناس على سميكين واحد يقوم يقму غوته لأن في يعني مو بهالمحاراة الرسول صلى منها عليه كيف يقму يمكن يشبه الجرائم كل هذا كلا الناس كلها وكانوا كل الناس أو في الاذاعه فلان الناس خلاص لا لا هذا حرام نعم الخمر من سلطة صلى عليه وسلم ما. لما ماشى اصحاب النجذي كان في ايه كان في سيد واحد كان وحده مسلم ما في بنت صلى الله عليه وسلم تغسيل ونش ما صلى الله عليه وسلم اخبر الجبرين على ان هذا الرجل هذا المرشد ناس فرسول اخبر صحابه قالوا خرجوا ان صلى عليه وصار يوم ما طلع لينا قالوا خرجوا ان صلى عليه وهذا سر صغير وقبل هذا السر الصغير لا تكون الا لمن نذر ان صلى عليه في ذلك ام رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الرسول الاسلام لا على أحد غائل إلا هذا وهذا نعم سكاني فجر كما تقول هذا يقول لك نعم يعني يقول وفي حدث ما إذا كان الشرع يرسلوا على ذلك ما حصله من احتفى من احتفى من, احتفل من قبل قد نصيران الأربعين يوما ومسك ومسك ومسك ومستحبنا لقمة الأربعين ما فيه الأربعين ورحمة السؤال أتى إن شاء الله يقول المرأة ناسس ولم ي ولم يز أحد من أقاربيها حارمها ومن يجلقى ومن يجلقى ومن يجوز له أن يضعه بقبريها يا أخي الكريم ما لا ما لا, لا ما ينصن أن وبايع راع في قبرها المرأة في قبرها إلا أهلها ولوه لا لا ي يضعها من اللي قيس تلك الليلة اللي بجمعش تلك الليلة هو ليحشان اللي الريسة حتى عند الرسول صلى الله عليه وسلم ناتس ناتس منجو وكان زوج زوجة عثمان رضي الله <تصفيق> عنه وكان وقارة الجلية وكان الجد زوجها هو اللي احترقها فالرسول صلى الله عليه وسلم قال من من من من من لم يقرف الجلية فتأخر عثمان رضي الله عنه لأنه ما كان عنده خبر ببيومه سولاع لأنه ناتس كانت عنده آنهم وكان جمع هذا الجلية وما هو عن ذلك لا فتاسها من زوجة الجل زواج المخلو كان خارج في فمن السنه ان لا يحصرها عاما قاربت الكليه سواء من اهلها او من غير اهلها ثم يقول, يقول, يقول بعض الناس ان القبر له مقياس شر واربعه اصابع فلا صحيح لا ابدا نشوف حجم الميت اذا كان كيك يوسع جيد واذا اذا كان عدد الحجبه مقدارنا اما اذا بده يدخل وحده انت واحد يطلع لك تشيك تشيك واحد يطلع لك بالصفات ايش بيقول هذا هيك حرام يعني ما هو ما هو انا مش بقدرني بساق ساعه نعملوا جميعا نرجو رضاك عنك اللهم بارك فيك تشهدون لا اله سبحان ربك بعزه كما يليق عليكم